111. وتولوا واستغنى الله والله غني حميد 112. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 113. قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم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 بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويضخ جنات تجري من تحتها الأناب قلدي فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبه إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبا والله بكل شيء عليم 112. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 113. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين 114. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون 115. يا أيها الذين آمنون 111. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم, عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفعوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 112. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا, واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم يضاعف لكم ويؤفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم